بوك تو <تصفيق> <هدخمتي>. أربعة وتسعون أربعة <تصفيق> وتسعون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حروف العطف واحد حروف العطف واحد دايتسادے سانام انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر دايتسادے سانام گاومزادبي حتى انتهي انتظر حتى انتهي دايتسادے سانام دابروندبا حتى يعود انتظر حتى يعود داвідستي انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى يصبح شعري جافا داвідستي سنم فيلمي انتظر حتى ينتهي الفيلم انتظر حتى ينتهي الفيلم انتظر حتى تصير الاشاره خضراء انتظر حتى تصير الاشاره خضراء روديس ميامغزاوربي شوبولباشي متى ستسافر للاجازه متى ستسافر سابخلس أ داجببة حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية د ص سخلس أ داجببي تايتغبة حتى من قبل أن تبدأ الإجاازة الصيفية نعم حتى من قبل أن تبدأ الإجااز الصيفية شة ص س زمتهاموة أصلح الصقفة قبل أن بدأ الشتاء. اصلح الصف قبل أن بدأ الشاءبا نخبي <تصفيق> س ماجدندجدبي اغ يديك قبل أن تجل صائل الطاولة. أغ يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة تخرنجرة س كار كاخو أغلق النافذة قبل أن تخرج أغللق النافذة قبل أن تخرج سم صشي متى ستأتي إلى البيت متى ستأتي إلى البيت؟ гакветилис هل بعد الدرس هل بعد الدرس ديخ روديساتس gakvetili dasruldeba نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى بعد ان يكون الدرس قد انتهى ماس шемдек рац ис аварияши моква мушаоба агар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 მას შემდეგ რაც ამერიკაში წავიდა გამდიტრდა من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثريا من بعد ما ذهب الى